ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي يا أيها م ا ل ن ب ي اتق ا للعلوم ه ولا ت ف ا ا ل ن الاسلاميه ف ق ي ن إن م واتبع م ا ي و ح ى إليك من ربك إن ا ل ل ه ك ا ن ب م ا ت م ل و ن ق ب ي ر ا و و ت س ل ع ل ى الله و ف م ا ل ل ه و ي ا ج ع ل ا ل ل ه لرجل من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 وليت عليكم جناح فيما أ خ ط أ ت م به ولكن ما تعمدت ق ر و ب ك م وكان الله غفورا رحيما النبي أ و ل ى بالمؤمنين من أ م ر أ ه موسوعه ا ل أ ر ح ا م ب ع ه م أ و ل ببعث ف ي كتاب ا ل ل ه من ا ل م و م ا ل ا أن تفعزوا إ ل ا أن واستفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسكورا واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى ابن مريم و أ خ ذ ن ا منهم ميثاقا ق ر ي ب ا ل ي س أ ل الصادقين عن صدقهم و أ ع د ل ل ك ا ف ر ي ن عذابا أ ل ي م ا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا انظروا نعمت الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تحملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ ساقت الابصار وبلغت القلوب الحناجر, وبلغت القلوب الحناجر وتظن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 واذ قالت طائفه منهم يا اهل يسلب لا مقام لكم فارجعوا, فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا اورث وما هي بعوره إن يريدون إ ل ا فرارا ولو دخلت عليهم من أ ق ط ا ر ه ا ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما ت ل ب س و ا بها إ ل ا يسيرا ولقد كانوا ع ا ه د ا الله من فضلوا لا يولون ا ل أ د ب ا ر وكان اهل الله مسئولا قل لن ينفعكم الفرار ان ف ر ر ت م من الموت أ و القتل و إ ذ ا لا تمتعون إ ل ا قليلا قل من ذا الذي يحسنكم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 إ ن موسوعه ا م هلم إ ي ن ا و ل ا ي أ و ن ا ل ب إ ل ا ق <تصفيق> ل ي ل ا أ ش ح ل ع ل ي ك م ف إ ذ ا ج ا ء ا ل خ و ف ي ا م ي و ه كُنَ اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب القوم سلقوكم بالسنه انفداد اشحه ح على الخير اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون ا ل أ ح ز ا ب لم يذهبوا و إ ن ياتي ا ل أ ح ز ا ب يوجهوا لو أ ن ه م بادون في ا ل أ ع ر ا ب يسالون عن أ ن ب ا ئ ك م ولو كانوا فيكم و ل ا ق ا ت ل و ن ا ك ل ا ق ل ي ل ا ل ق د ك ا ن ل ك م ف ي ر س و ل ا ل ل ه أسوة ح س ن ة ل من ك ان ي ر ض ج و ا ل ل ه و ا ل ي و م ا ل آ خ ر و ن ك ر ا ل ل ه ك ث ي ر ا و ل م اجل ا ي ك و ا ل من ا من ن ي و ن م ن ا ل أ ح ز ا ب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما دادهم إ ل ا إ ي م ا ن ه و ت س ل ن ا من المؤمنين رجال صدقوا ما ا ه د ا ل ل ه ع ل ي ه ا فمنهم من قضى نحفه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إ ن شاء أ و يتوب عليهم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 و أ ن ز ل الذين غابوهم من أ ه ل الكتاب من صياصيهم و ق د ف في قلوبهم الرعب فريقا ت ق ت ر و ن و ت أ س ر و ن فريقا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 إ ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين, فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا و َ إ ِ ن كنتن َُُّْ تردن َُِ الله ا ََّ ورسوله َََُُ و َ ا َ ك ا ر َ ا ل ْ آ خ ِ ر َ ة َ ف َ إ ِ ن َّ الله ََّ أ َ ع َ د ت للمحسنات َُِِِْْ منكن َُِّ أ َ ج ْ ر ً ا عظيما ًَِ يا َ نساء ََِ النبي َِِّّ من َ ياسنى َ أ ْ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 نؤتها أ ج ر ه ا مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك احد من النساء إن اتقيتن فلا تقطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهل ايها ا ل ص ل ا ة و آ ت ي ن الكرام ز ايها ا ل ل ه و ر س و ل ه إ ن م ا ي ر ي د ا ل ل ه ل ي ذ ه ب ع ن ك م ا ل ر ج س أ ه ل ا ل ب ي ت و ي ط ه ر ك م ت ط ه ي ر ا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 و الحافظين فروجهم و الحافظات و الذاكرين الله كثيرا و الذاكرات أ ع د الله لهم م غ ف ر ة و أ ج ر ا عظيما وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله و رسوله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 أ م س ك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أ ح ق أ ن تخشاه فلما قضى زيد م و س و ك ه النابلسي للعلوم ا ل ا يكون ع ل ى ا ل م ؤ م ن ي ن حرج في أزواج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ي أ ا ع ئ ه م اذا قضوا منهن وطرا وكان أ م ر الله مفصولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له س ن ة الله في الذين خلوا من ق ب ل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 ما كان محمد أ ب ا أ ح د من رجالكم ولكن رسول الله و ق ا ت م النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا ايها الذين آ م ن و ا اذكروا الله ذكرا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 يا أ ي ه ا النبي إ ن ا احللنا لك أ ز و ا ج ك اللاتي آ ت ي ت أ ج و ر ه ن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات صالك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 اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرطين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعث ولا أ ن تبتل بهن من أ ز و ا ج ولا أن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 نبي إلا أن بسم إلى الله غير ناظرين ك إذا دعيتم الرحمن ف ت م ف ا ت ش ر و الرحيم و ا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 إن ذ ل ك موسوعه كان النابلسي ل ه ك ء ل ع ل ي م الاسلاميه جناح عليه في ابائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا أ ب ن ا ء إ خ و ا ن ه ن ولا نسائهن ولا ما ملكت أ ي م ا ل ه ن واتقينا ل ل ه إ ن الله كان على كل شيء شهيدا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 كن ل أ ز و ا ج ك وبناتك ونساء المؤمنين ي ذ ل ي ن عليهن من جلابيبهن ذلك أ د ن ى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمردفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يشاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما سخفوا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 موسوعه ا ا ل ل ه و أ ط ع ن ا ا ل ر س و ل ا و ق ل و ا رَبَّنَا إِنَّا أ ط ع ن سَادَتَنَا ا و ك ب م الاسلاميه ن ا ف أ ض و ل ب ي آ ت ض ع ف م و ا ل ع ن ه ا ل ن ا ك ب ل ذ ي ن آمنوا للعلوم ا ا ل ل ه م م ا ق ا ل و ا وكان ا عند م ي ه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 انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان أ يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما